طاضرين. كان الكلام سابقا في أنه هل يمكن جبران الخساره بالريب او لا وقد فصل يقدس سروق بين التجاره الواحده والتجارات المتعدده وقال في التجارات في التجاره الواحده يجبر الربح يجبر الخساره بالريره لانه لا يصدق الربح مع وجود الخسارة الا اذا كانت الخسارة سابقه زمانا على الربح واما في التجارات المتعدده او في الاعمال ثارثا يكون للانسان تجارات متعددة كما إذا فتففوا تجارة في القماش والتجارة مثلا في الأجل تجارات تجارات وثارثا ذلكون له أعمال متعددة لا تجارات متعددة كما إذا كان تاجرا وكان فلاحا ايضا فهو جامع بين العملين لا يفرق الحق في الحكم بين أن يكون له تجارات متعددة أو أعمال متعددة حيث أنه إذا ربح في تجارته وخسر فيه أو ربح فيه وخسر في عمل اخر يجبر يجبر الربح بخسارات وذلك لأنه مقصود الانسان هو تحصيل الرب فاذا كان مقصوده هو تحصيل الرب فقيامه بتجارات متعدده او قيامه باعمال متعدده النتيجه ان الغرض من التجارات المتعدده او من الاعمال المتعدده هو تحصيل الرب فاذا هذه الاعمال بمثابه عمل واحد تجارات المتعدده في حكم التجاره الواحده والاعمال المتعدده في حكم العمل واحد. لماذا لانه ما دام القصد والغرض هو تحصيل الربح إذن بما ان القصد والغرض هو تحصيل الربح فلا محالته حينئذ نعتبر سائر الاعمال عملا واحدا وحينئذ تجبر. تجبر خسارة تجاره بربح تجاره اخرى او خساره عمل بربح عمل إذ لا يصدق الربح باعتبار أن مقصود هذا الإنسان تحصيل الربح لا يصدق عليه أنه ربح إذا كان قد خسر في تجارة أخرى لا يصدق عليه أنه ربح في هذه السنة إذا كان خسر في عمل آخر موضوع وجود الخمص هو صدق عنوان أه. الربح وعنوان الربح لا يصدق أرفا مع وجود الخسارة سواء كانت الخسارة في نفس التجارة أو في تجارة أخرى في نفس العمل أو في عمل عملين آخر. واضح ولو تنازلنا وفرضنا الشك اضطرب شكينا انه نقول لا لا يستقر مع وجود خساره لا يضطر لو شككنا في أنه يصدق الريف أو لا يصدق والأصل براء عن وجوب الخمس الشك في الموضوع شك في الحكم موضوع وجوب الخمس هو عنوان الرئيس فإذا شككنا في حصول هذا العنوان على أن الرئيس صادق أو ليس صادق الشك في الموضوع شك في الحكم وإذا كان شكك في الحكم فلا يجب تقوم صار والمتحصل من جميع ما مر ان الاظهر هو الجبر جبر الخساره بالربح سواء تعدد العنوان أم اتحدت وسواء تعدد الانواع ام اتحدت مع فرض تقدم الربح الخساره لاننا قلنا اذا سبقت الخساره الربح فلا تجبار ولمزيد التوضيح في وجهه نقول الإجماع والسيره القطعيه قامت على أن شنو؟ على أن الجبر موجود يعني يجبر الخصائر وقد عرفت أنه يقول هكذا في في مزيد التوضيح الآخر أنه لقد ثبت بالكتاب والسناة أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره وثبت ايضا انه يجوز صرف هذا الرب في المؤونه الى نهايه سنه الجمع بين هذه الروايات يا فضيله روايات تدل على ان الرب يحصل عفوا روايات تدل على أن الخمس يحصل بمجرد ظهور الربح وروايات تدل على ان يجوز للانسان ان يصرف الرب ماذا بماونة السنه للجمع بين هذين الطرفين ماذا نستطيم تام حال الجمع بين هذين الطرفين ينصطي ان موضوع الخمس ليس هو الربح موضوع الخمس الربح الباقي بعد المعونه روايه تقول الخمس رواية الربح روايه تقول جزءك صرف الربح المعونه الى نهاية السنة مقصد الجمع بين هذين الطرفين ان نقول موضوع الخمس الربح الباقي بعد المعونه دنا أن موضوع الخمس والربح الباقي بعد المؤونة والخسارات من جملة المؤونة إذن لا يتحقق موضوع الخمس إلا بعد جبر الخسارة بالرحيل لأن موضوع الخمس الربح بعد المؤونة ولا يصدق عنوان الربح بعد المؤونة إلا بعد جبر الخسارة آه. واضح؟ المسألة الخامسة والسبعون الخمس بجميع أقسامه يعني شنو؟ يعني خمس الغوص أو خمس المعدين أو خمس الكنز أو خمس ارباح المكاسب الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين لا بالزبنة مو أنك انت مدين لا انت يعني بمجرد ان يحصل الانسان على ربح مو يقال بأنه مدين بان يدفع سن الى الفقراء والامام لا مدين بل شركه يعني بمجرد ان يحصل عندك ربح فالفقراء والامام شركون معك في هذا الربح فليست المساله مساله دين وان المسألة مساله شركاء. فالخمس لا يتعلق بالذمه ويجب عليك دفعه وانما الخمس فالتم في العين بمجرد حصول الريح وهذا ما يقتضي ظاهر الكتاب والسنة واعلموا انما غنمتم من شيء فان اللي خمسه يعني خمس ذلك الشيء مفانا عليكم خمسان فكن بين لو قال واعلموا انما غنمتم من شيء فان عليكم دفع خمسين ربنا الخصت على قدر الذمة ومثله مثل سائر الديون أما إذا قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فأن لله معنى أنه شنو؟ معنى أنه جزء مشاع في العين. ويتخير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمة الخمس من مال آخر ممنس العين ناقدان أو جسان إنسان وجب عليه خمس أرضاً ثالث يدفع نفس خمس الأرض يحتفعها ثالث يدفع القيمة يقدر هذا خمس مكان ثالث أن يدفعه كتب جمس آخر فلا يجب الإخراج من نفس المال بل يجوز من مال آخر وهذا هو المتسالم عليه بين الأصحاب وإن لم يذكروا ذلك إلا في باب الزكاة هذا لحكم ما ذكروا في ذكروا في باب الزكاة لكنهم باني على أنه أحكام الزكاة مشترك مع أحكامهم أما جواز التصرف أثناء السنة في ماله والتبديل بمال آخر فلا إشكال فيه طوام هذا يعني حاجهين بعد ثمان السنة قول ثمان سرخه أوضح بعد يعني الآن حصل على رد الآن شنو حصل على رد وأراد أن يبدل الخمس من هذا الربح إلى مال آخر دام هذا الربح صرفه. في الهبات في الزيارات بحيث إذا جاءت آخر السنة يتعلق الخمس بمال آخر لا بهذا الرئيس هذا جائز بلا إشكال لأنه لا يجب عليه كما سبق لا يجب عليه دفع الخمس حين ظهور الرئيس لا يجب عليه دفع الخمس حين ظهر الرئيس وإنما الذي يجب عليه دفع الخمس بعد مروره سنة فقبل ومرور السنة قد مواجب عليه فبلا إشكال يجوز له التبديل إنها الكلام في نهاية السنة بعد انتهاء السنة هل يجب دفع الخمس من نفس الررح أو يجوز من مال آخر الكلام في هذه الصورة الثانية هذه متسالم على عدن بل الكلام فيما بعد حلول الحول واستقرار الخمس وأنه هل يجوز الإخراج من مال آخر أو لا يجوز الكلام هنا لم يرد في المقام أي دليل دل على الجواز سوى تسالم أنهم تسالموا على هذا الحكم وذكرهم إياه في باب الزكاة لا يعني بالزكاه بالزكاة لبنائهم على اشتراك البابين في الأحكام دليل هو التسالم. طبعا هو سيدنا قد يشأ هذه نكتة ما لها لها لا يرطح في القنز إنها رطح في الثلالات يرى أن التسالم غير الإجمال وأن التسالم أقوى بالإجماع ما هو الفرق بين التسالم والإجماع يقول التسالم اتفاق الكل على الحكم بنحو يكون بديهياً عنده. يعني أنه منذ حصره مثلاً أو منذ عصر علي بن بابويه والد الصدوخ الذي هو معاصر الإمام عليه السلام منذ عصر علي بن بابويه وحتى عصر مثلا سيدنا الخوئي الكل متفق على الحق موس متفق على نحو الكل يقول بديهي الحق يعني عنصرين في التفالم موجودين كلمة التفالم تأتي هذين عنصرين أن هذا الحكم متفق عليه وأنه بديهي عند هؤلاء مستقتنش يعتبره واضح يعني جليد هذا لذلك يكون التسالم كاشفا عن الفهم الواقع بلا كلام طبعا هذا في التسالم المحصل يعني التسالم اللي الفقيه بنفسه أما التسالم المنقول يعني افترض نقل الشهيد الثاني التسالم اثناء ما حصلنا ما بين فسند إنما نقله الشهيد الثاني أو نقله الأرذبيلي أو نقله العلامة نقلوا أن هذا الأمر متسالم عليه ولا يكون عم شيء نقل التسالم لا يكون هم. التسالم المحق ويمكنوا عرج تسالم الكب بالنسبه للاجماع أما بالنسبة للإجماع الإجماع لا يعني التسال الإجماع عام لأن الإجماع قد يكون كما يقسم في الأصول أصول أصول الوقت الإجماع قد يكون إجماعا دخوليا يعني أن يجمع جماعات تعلم أن الإمام أحدهم وإما أن يكون إجماعا حكثيا يعني أن يجمع علماء المذهب على حكم تحدث منه أن الإمام راض عنه وما يقول اتفاق المرؤوسين كاشف عن رأي الرئيس أو أن الإجماع إجماع لطفي هو الذي يعبر عنه الشيخ طوصي بقاعدة اللطف أن العلماء إذا أجمعوا على حكمين فمن باب اللطف أن الإمام يرضى والا اذا لم يرضى له ان يبين الخلاف او ان اجماع اجماع تشريفي التقى الشيخ الاردبيلي مع الامام اجى الله فرج لقاءا خاصا وافاده الحكم والشيخ الاردبيلي مثلا خاطبني يقول الامام افادني فطرحه بنحو الاجماع مثلا كيف الرخص على اي حال اجماع دخولي اجماع حسي اجماع لطفي اجماع تشريفي على أي حال كلمة الإجماع محتملة لهذه المباني وبعضها حجة وبعضها غير حجة غير كلمة التسامح وإنها لا تعني إلا الاتفاق مع بذاهة الحق بخلاف عنوان الإجماع فإنه يعطي عدة مثالك طابع؟ لذلك الإجماع لو نقل الناقل تارى يقول لنا الشهيد الثاني الشهيد الثاني مشهور الدقة في نقل الإجبار. لو قال الشهيد الثاني مثلاً أجمع الطائفة على كذلك. وقال في عبارة الاطراف تسالموا علىك. نقل التسالم أقوى دليلية من نقل الإجبار. فالواده. سيدنا يقول في هذا المقام ماكو دليل سوى التسالم. نعم يمكن الاستدلال بما تمسك به الفقهاء لذلك في باب الزكاة قل تمسك الفقهاء فيها في باب الزكاة بنفس هذا الحكم قد نقبر معاملها لباب الزكاة نقرب رواية صحيحة البنقية نحن بالعبنى. قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرف وعند يجب في الحرف والزكاة قال لها هذا عما يجب في الحرف من الحنطة والشعيك وما يجب على الذهب نقدين بنا الذهب دراهم قيمة ما يسوى يعني أنا ما أدفع من نفس الحرف أدفع دراهم قيمة تساوي أو ما أدفع من نفس الذهب أدفع دراهم قيمتها تساوي إلا أن يخرج عن كل شيء ما فيه يعني أو أنه لا لابد أن يخرج من كل شيء ما فيه فأجاب عليه السلام أي ما يسر يخرج إلا أيسر إلا يخرج من نفس العين أو يخرج من قيمة سيدنا قدس سر يقول لأنه هذه الصحيحة عامة للصنص والذكر صحيح ان السؤال الاول مرتبط بالزكاه هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرب والذي يجب في الحرق هو الزكاه ولكن السؤال الثاني وما يجب على الذهب ما يجب على الذهاب اعم من ان يكون خمس او زكاه ان النقدان اذا بلغ النصاب يجب فيه الزكاه وان إذا اذا كان زائدين على معونه السنه يجب فيه الخمس فما يجب في الذهب أعان من الخمس والذكاة حيث قال هنا التقييد بالحنطة وإن كان ظاهر في لكن ما يجب على الذهب مطلق يشمل الخمس أيضا لا سيما في تلك الأزمنة التي كان الذهب شائعا والمعاملة عليه رائجة يعني في تلك الأزمنة النقدان كانوا من الذهب فبما أن النقد كان من الذهب شائع يزيد الذهب على مؤونة السنمتين فيتعلق به الخمس صادر؟ وهذه الصحيحة وإن تنسك بها الأصحاب في باب الزكاة وذكرها صاحب الوسائل في باب الزكاة إلا أنه يمكن التنسك بإطلاقها العبرار إطلاقها بالسؤال الثاني طبعا أنه مطلق وقد حكم عليه السلام بكفاءة الإخراج بكل ما تيسر وإن كان من خارج العين طبعا ولكن الإيراد او التامل في كلامه قد سره واضحه لانه الخمس اذا وجد في الذهب لا باعتبار انه ذهب بل باعتبار انه زائد <تصفيق> على موضوع فالخمس ليس موضوعه الذهب موضوعه الربح وانما وجد في الذهب لانه مصداق للربح عنوان الذهب لا موضوعية له في الخمس ما له الموضوعية في الخمس عنوان الربح والرواية عبرت في الذهب فظاهر العبارات الموضوعية أن ما يجب في الذهب بعنوان أنه ذهبون لا بعنوان أنه ربحون ظاهر العبارة هو هذا العرب الصباح فتبت إلى أبي جعفر هل يجوز أن أخرج عن ما يجب في الحرف من الحنطة والشعر ظاهره ما يجب في الحرف بعنوان أنه حرف، وما يجب على الذهب بعنوان أنه ذهبون، وإلا إذا لا ما يجب في الذهب بعنوان أنه ربح، هل ما يجب في الحرف بعنوان أنه ربح؟ أو يشخص الكلام بالذهب، كما يتصور الرفق الزيادة على المونة في الذهب يتصور في الحرف أيضا، لكن هذا خلاف ظاهر السؤال، ظاهر السؤال ان ما يجب في الحرف بعنوان انه حرف، ما يجب في الذهب بعنوان انه ذهبون. ظاهر السؤال أن العنوانين لهما موضوعية وإذا كان لهما موضوعية فالرواية نظرة للزكاة لا تعلم منر الزكاة والطونس رابع سيد مع التنازل لا تتنازل والغض عن ما ذكر فلا ينبغي التأمل في أن نظر السائل لم يكن مقصورا على خصوص الزكاة لأن هذا لو كان مذكورا في كلام الإمام لأمكن دعوة الاختفاق ولكنه مذكور في كلام السائل ولعل من المقطوع به عدم الفرق في نظاره بين الخمس والذكاء كما لا يختار يقول افترض ان العناوين عنوان الحرف والذكاء ظاهران في الموضوعية فلا يشمل بغير خالص. إلا أن هذا مو كلام الإمام حتى نقول انوان ظاهر في الموضوع كلام السائل فلعل السائل يوم عبر بالذهب يعني مقصده موضوعيه للذهب كلمة الكلام العوام ايش تبتأت العوام فهذا من قبيل الاستفتاء والاستفتاء الدقه في كلام المفتي وليس الدقه في كلام المستفتي مثلا فعينئذ تعبير السائل بالذهب وبالحارف لا يكشف عن موضوعيتهما نعم لو كان في كلام الامام الذي يلتفت العناوين ومداليلها ربما نحملهما على الموضوعيه ولكن ما ورد في كلام السائل واغلب السائلين من العوام الذين لا يدققون في مقام الاستفتاء وحينئذ نحن نقطع واذا ما نقطع مثلا, مثلا نطمئن ان السائل كان يسأل عن مطلق ما يجب عليه إذا وجب علي شيء أقدر أطلع من شيء ثاني أو لا فنحن نقطع بأن سؤاله عام عن الخمس وليس خاصا من اذا لا معنى للتقصيص بالذكاة قد واحد بعد يعني كما هذا السؤال يتبادر لذين الإنسان في ور الزكاة يتبادر لذين في بار, بار الخمس كما أن السؤال أنه أنا إذا وجبت علي زكاة في شيء هل أقدر طلع شيء آخر أو لا؟ كما أن هذا السؤال يفرط في باب الزكاة يفرط في الخمس وحينئذ والناس كما تبتلي في باب الزكاة بهذا العمر تبتلي في باب الخمس فهذه قرائم تفيدنا على أن الم... من المقطوع به أو من المطمئن به أن السائل كانت هكذا إذا وجب علي شيئون أقدر أخرج من شيء آخر أو لا؟ فخصوصية مورد السؤال لا تخص الوارد السؤال عام وإن كان المثال الذي طرحه السائل مرتبطا بابل الزكاة مثلا ومع التنازل والغض عن ما ذكر فلا ينبغي التأمل أو العبارة العبارة الأولى فلا ينبغي فإن هذا لو كان مذكورا في كلام الإمام لما كان دعوة الاقتصاد وإن للزكاة خصوصية ولكنهم ذكروا في كلام السائل ولا علم من المقطوع هنا قال لا ينبغي سوون قال لا علم من المقطوع به عدم الفرق في نظره بين الخمس والزكاة لأن الادعاء موجود في الباب بين الناس ترد بالسؤال للبابين مثلا والمستفيدين غالبا خالون عن الدقايق قراء تفيدنا الاستدلال بهذه الصحيحة للمقام وجيه وفي وفيه محلية <تصفيق> ويكفي في عدم تمامية الاستدلال احتمال واختصاص المقام في الزكاة وهو احتمال معتنى مهتمال ضعيف احتمال معتنى به باعتبار أولا ظهور العنوانين في الموضوعية وثانيا شيوع الامتلاء بالزكاة أكثر مرت هذه الشمثي بعد قص لوزون الخمسة، أنه أغلب الروايات وأغلب النصوص متعاطف للذكاء، وقليل منها متعرض للخمس، باعتبار أن الابتلاء بالذكاء كان أكثر من الابتلاء بمسألة الخمس، لأنهم كانوا كانت أعمالهم غالبا على الزراعة. وكان ابتلاؤهم بالزكاة أكثر وكانوا إذا دفعوا الزكاة لا يصل المجال إلى الخمس لا يصل قيمانه الزكاة بعد ذلك أحيانا إذن أرف الرئيسة بالزكاة على الخمس يحتاج إلى قطع والقطر عهدته على مدعيه إلا أن الإشكال في التعدي إلى أموال غير النقدين وقال ما يجب في الزهال فإن مثل الدرهم مما ينتفع به الفقير في حوائجه فهو هو أنفع. يقول الآن أدفع ناقد يجب الخمس في الأرض وأدفع فلوس يجب الخمس في الكتب وأدفع فلوس معقول في اعتبار أن الأموال أنفع للفقراء من العروض ولكن أدفع عن الأرض قماش أو أدفع عن الأرض مثلاً كتب فالخط أمر غير متعارض ولا ينتفع به الفقراء فتعدية الاستدلال بالرواية إلا مثل هذا المرض مشكلة جداً الرواية أولاً وردت بس الذهب لا يجب على الذهب وظاهره النقدين إذا شيء وجب في النقدين هل أدفع من تراهن أو لا تعدية الرواية إلى غير النقدين إلى غير الدراهم عقوا الرواية قالت إذا وجب على الذهب شيء يجوز أدفع دراهم هذا يجوز أدفع دراهم أما إذا وجب على الذهب شيء يجوز أدفع كتب تعديت الرواية إلى هذا المقام مشكلة فالرواية ناظرة إلى الدفع بالنقل وأن الدفع بالعروض فالتعليه أمر مشكلة كلام نتيجة مضافا إلى أن التسالم هو معلم ونوُليسا هذا أمر الذكرا في ذات لذكاة من اين عرض أنّهم متسالمون على أنّ الأحكام مشتركة بين باب الزكاة وبين باب لنا هذا؟ هذا التسالم مذكر في ز nuoب الزكاة وعيثًا تمرني في باب الخمس إلا ان تقطع على إلاشتراك وإذا قطعتـال الحجّة فالقصidi التسالم غير موجود في البابين موجود في الباب الزكاة كثريته هو البابين يحتاج إلى درين إلا أن تقطع الحجية هي النبي من القاطع بل بناء على ذلك لو سلم التسالم فالتسالم دليل لبيو التصرفية على القدر المتقن القدر المتقن نشنه دفعه عقب القدر المتقن لو سلم التسالم في الجابين فهو دليل لبيو التصرفية على القدر المتقن القدر المتقن من تبديل العين بالنقد أما تبديل العين بعين أخرى لا فرادة وبالجملة فدفع القيمة بما كان من قبيل العروض مشكل جدا فإن تم إجماع ولا فإلا في في غاية الإشكال نعم لا ردة في التعدي سائر النقود الرواية فهي قال الدرهم بس بالنتال فهو دفع دينات ما يسير؟ ودفع رياة ما يسير فهذا ما يسير؟ وإن تضمنه النقل للقاطع بعدم الخصوصية نعم العرف هنا يفتع بعدم الخصوصية وأما أولا يجوز له التطرف العين هذا الكلام عنه إن شاء الله وصلى الله آل على محمد عليه الصديق والرسول صلى كلام في المضارع اذا ابو صلى الله انا كلام في موضوع اذا وجب الخمس في العين كما اذا وجب الخمس في الارض مثلا هل يجوز له دفع الخمس من القيمات قال نعم والتسالون قائم على ذلك ولكن دفع الخمس ثابت في العين من عروض آخر إذا وجب الخمس في العين وأراد أن يدفع الخمس من الكتب مثلا محل تأمرين محتضى الاختيار على ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس عين مر عليها حول فنف لا يجوز التصرف فيها بتمامها متطرف في بعضها يقول تصرف في تمام العلم أنه سيأتي الكلام على التطرف في البعض لا يجوز له التصرف فيها بتمامها قبل أداء الخط سواء كان التطرف تصرف خارجي كان مثلا يقرأ الكتاب ونصر من الكتاب أو اعتباري كأن يبيع الأرض التي فيها تطرف خارجي التصرف اعتباري على أي حال لا يجوز التصرف في العين المتعلقة للقم قبل أداء القم والوجه في علم الجواز أن هذه العين مشتركة بينه وبين الإمام عليه السلام ولا يجوز التصرف في المال المشترك إلا بإذن الشريك أو من هو ولي له الولاية على الخمس كالحاكم الشهير ولو أراد أن ينقل الخمس من العين إلى الذمة الخمس تعلق بالأرض تريد أن ينقل من الأرض إلى ذمته؟ تريد أن ينقل نقل الخمس من العين الى الزمع قال له لا يفتر فالفتره لو قال اوه انا ان شاء الله اعدي الخمس من مال اخر وانا اريد اتطرر في هذه العين قبل اداء الخمس لا يحقق لان مجرد البناء النفسي ان ابني في داخل نفسي على اني سادفع الخمس من مال اخر مجرد البناء النفسي ليس سبباً ناقلاً للخمس من العين إلى الزمان خمس سابس لعين بأي وجه ننتقل إلى مجرد أنه أنا أبني نفسياً بيني وبين نفسي على أنه لا الخمس في مال آخر سأدفعه مجرد هذا البناء النفسي له هو سبب عقلي وله هو سبب شرعي ينقل الحق من العين إلى الزمان يعني مثل أي مال شريك ترض هذا المال مشترك بيني وبين أخي أنا أقول بأنه نقلت حق أخي من هذا العين إلى الضمان ذا أي شيء ننقده ذا إذا ناقل عقلائيا منظر من قبل الشارع لا يوجد في المقام ناقل عقلائيا منظر من قبل الشارع حتى نقل بنا بمجرد البناء النفسي ينتقل من العين إلى الضمان العين واضح نعم لو أدى خارجه أخوة الثالث قام على هذا تسالون قام على حصول التهاثر القهر هذا الكتاب فيه خمسه بمجرد ان ادفع الخمس من المال من النقد ما من الكتاب بمجرد ان ادفع الخمس من النقد يسقط الخمس قهرا من الكتاب على نهض التهاتر القهري هذا قام عليه تسالون تسالقا عقلانيا سقوط الخمس من العين بالدفع من مال آخر وليس طريقاً عقرائياً لسقوط الخمس ولكنه اتسالة اتسالة من الفقهاء قام على هذا أنه بدفع الخمس من مال آخر يسقط الخمس من العين قهران بدفع الخمس مو بالبناء على دفعه واضح ولا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس طبعاً وإن ضمنه في ذم تعترض أنه نضع منه بس بالطرف أنه جبت بناء النفسي ما يكون ولو أكلفه بعد استقراره ضمنه أكلف العين المتعلقة للصرف المراد من الإكلاف مطلق الصرف ولو في المؤنات مثلا البططة مثلا متعلقة للخمس ومثلا أكله <تصفيق> أو مثلا يتلفه اسرافان مال تعلق به القوم مثلا سمار تعلق به القوم يتلفه إسرافين مثلا أنا إلى حال يفرق إتلاف المهم مثلا أتلفين متعلق القوم سواء كان إتلافا في محله أو إتلافا في غير محله لا يفرق الحال فهو يضمن مثل اشنون المال المشترك بينه وبين اخيه اذا اثلفه يرمن لأخيه حقا من اثلف مال الغير فهو له ضامن بل يقول سيدنا قدس الشراف دارة الاثلاث في محله. ولكن الاطلاق في غير محله اذا كان الاطلاق في محله مال استقر عليه مرت عليه سنه واتلفه في الموضوع غير الحرمه التكليفيه لانه لا يجوز الاطلاق لا يجوز يعني هنا حرمه تكليفيه وثم وضعيه هم حرام انا ارتكب محرم بالاطلاق هم جنون لو أتلفه في غير محله بأن أثرف صرفه في الإثلاف يقول الإثلاف في غير المحال موجب للضمان قبل مرور السنة فكيف بعد مرور السنة باب اولى قلنا فيما سبق إن لو صرف الأرباح في غير المؤونة صرفها في هبات لا تليق بشانه صرفها مثلا في موارد معطية هنا لا يتكف عنه الحمد هذا قبل قدام السنة فقيف بعده تمام واضح ولو اتجر به قبل اخراج الخمس مرت عليه سنة كاملة بعدين دخلت التجاره كانت المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس طبعا الاتجار بالمال قبل استقرار الخمس علينا في إيش؟ مر علينا أنه يجوز لك صرف الأرضاح في أي شيء فيه فلو أن هذه الارباح قبل أن تمر عليها سنة صرفتها في التجارة لا اشفل في ذلك الكلام في جواز صرفها في التجارة بعد مرور السنة بعد استقرار الخمس يقول هنا البيع على قسمين ثارةً يكون بشيء في الذنّة وثارةً يكون بنفس العين التي تعلق بها مثلان ثارةً يقول له أبيعك كتاب الشرائع بكذا هذا بيع كلي كتاب الشرائع كل بيع كل كتاب الشرائع أبيعك كتاب الشرائع بخمسين بعدين في مقام التسليم للبا للمشتري يسلم الكتاب الذي تعلق به فالبيع وقع على الكلي ما وقع على نفس الكتاب الذي تعلق به المن. أبيع بكتاب الشاهد خمسين في مقام الأداء أداء بالعين التي تعلق بها الأمت هذه صورة صورة ثانية يبيع نفس الكتاب الذي تعلق به المن. أبيع هذا الكتاب بخمسين وفرق بين الصورتين في الصورة. بالنسبة للصورة الأولى إذا باعه كتاباً كلياً وفي مقام التسليم سلم العين، التي تعلق بها القن spa它的 معامل نفس المعامل صحيحة إنما التسليم محرم ولا مماركية، الصحيح الاستعمال فالنسبة للشبري المعاملة لا تعلقت لما فيه القن المعاملات تعلق حلى كلي هو في مقام وهو نفس ما فيه القن المعاملة لل毎 EPA الربا حدثه صحيح لا يشق الأفضى يقدر يؤديها من طريق آخر غير ما تعلق الضوء المعاملة هنا صحيحة ولا تحتاج الى ابن الحاكم الشرعي لأنها لم تكن على ما تعلق به القوم الرابع. ففي مثله لا ينبغي الشك في صحة المعاملة غايته هنا أنه إذا دفعه دفع العين التي يرثم إلى المشتري بعد أن دفع العين إلى المشتري هنا يأتي الكلام هل أن أدلة التحليل حاجة المشتري وليس في هل أن أدلة التحليل تشمل مثل هذا المورد أو لا تشمل مثل هذا المورد في أدلة التحليل فيأتي إذا وصل كمال غير مخمّث متى يكون لك حلال؟ يناقش في موضوع عدل التحي وصول المال المخمس متى يكون لك حلال مبناه قد سره انه اذا وصل المال المخمس ممن لم يخمس سواء كان لم يخمس لانه لا يعتقد الخمس المخالف او يعتقد لكنه لا يؤدي الخمس اذا وصلك مال مخمس ممن لا يخمس هل ارلل على موضوع عدل لك. فالواضح؟ <تصفيق> فإذا قلنا بأن أدلة التحليل تشمل المقام رآية هو أن في موارد عدم شمول أدلة التحليل يبقى الخمس العين ولم يتحقق الأهداء بالمشدارة <تصفيق> إذا قلنا بأن أدلة التحليل تشمل المقام إذن شنو؟ ما تسترجع العين؟ لأن بمقتضى أدلة التحليل هي حلال في المشترك فالما العين إنما البائع ضار هنا يكون من الموارد التي ينتقل الحق من العين إلى الذمة قهران البيع مو هو اللي نقل أدلة التحليل نقل البيع ما نقل البيع وقع على الكل بما أنه وقع على الكل المعاملة صحيحة البيع بنفسه لم ينقل الحق من العين إلى الذمة وإنما أدلة التحليل تقول بأن هذا المال الغير مخمس بتمامه حلال للمشتري حلال للمشتري يعني أن العين فأنا الخمس تقر من العين إلى الذمة بولاية الشارع المحدد، يعني الشارع بولايته من خلال أدلة التحليل نقل الخمس من العين إلى الذمة فصار الخمس على ذمة البائل وإذا قلنا بأن أدلة التحليل لا تشمل كما إذا افترضنا أن المشتري سني فالمشيئ وإذا أدلة التحليل غير الشيئة تورنا أن المشتري لا تشمل أدلة التحيلي. إذا لا تشمل أدلة التحليل يبقى الفنس في العين وحينيذ تدفل المثلة في باب لعاقب الأيض هذا انتقل للسن السن, السن بعد ثالث بعد رابع وهكذا الحاكم الشرعي مخيار بينما يرجع إلى أي واحد من هذه الأيدي التي تعاقدت على العين يرجع الباقي الأول أو الباقي الثاني يضاعف تلوه وإذا رجع على الأخير الأخير يرجع الأول وهكذا إذا رجع على اللاحق اللاحق يرجع على السابق لأنه صرف الضما وإذا رجع على الأول فبدأ يرجع على أحد منهم لأنه هو صرف الأول في الضما هذا كله فيما إذا كانت المعاملة على الكلي أما إذا كانت المعاملة على الجزء على نفس العين الذي تعلق به القوم نفس باع كتابا فيه خمسون قال بعت هذا الكتاب بخمسون سلمه المشكل معاملة صحيحة أم لا القاعدة المعاملة فهولية. باعت مالا تملك لا بيع إلا في ملك مقتبى لا بيع إلا في ملك أن المعاملة في مقدار الخمس فرولية الباقي تامة في مقدار الخمس فرولية تتوقف على إجازة المالك أو وليه وهو الحاكم الشهر تنظم إن بصر الله إذا قلنا بأن أدلة التحليل تشمل مثل هذا المورد. كتاب تعلق به الخمس انتقل الى مشتري شيعي ادلة بالتحليل تشمل هذا المورد بادله بالتحليل تكون المعاملة صحيح فينتقل الخمس صهرا من العين لجمع بادلة بالتحليل يعني الشارع يقول مو انا صاحب الخمس طب انا صاحب الخمس انا اقول الخمس حلال للمشتري وانت عليك ضمانه فتارثا انا اجيد المعاملة وثالثا انا احلل العين التي تعلق بها الخمس بالمشتري لا فرق بينهما في انه انتقل الخمس من العين الى الدمى طرابط فهنا إذا قلنا بشمو الأدلة التحليل الموريد ينتقل الخمس من العين إلى الدمى قهران لأن ولي الأمر أمضى من انتقل يعني البائع يبقى ضامن ويرجع الحاكم الشرعي إليه خافا خوف تلك هذه المترة المسألة السادسة والسبعون يجوز له يجوز لمن من بيده أن يتصرف في بعض الريض شو هذا اللي احنا قلنا ان هناك يتصرف في تمام العين يتصرف في بعض العين يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصد إخراجه من البقيات هذا الكتاب تعلق به اتصرف في كله لا. ف... لأنه تصرف في ملك الغير اتصرف في بعضه مع حفظ الكتاب. خمسة أخواتكم خمس من أخلي وأطرف في الباقي يحق ذلك أو لا صاحب الهراء يقول ذلك التطرف في تمام العين ممنوعا لأنه تطرف في ملك الغير بغير إذنين أما التطرف في بعض العين وإفراز خمس منها لأربع بالخامس هم الفقراء والإمام هذا لا منع لماذا هذا هذا مبني على لبعض المباني في الخمس دون بعض المباني في الخمس. الخمس متعلق بالعين على اي نحوين؟ هل متعلق بالعين على نحو الشرطه او متعلق بالعين على نحو اللي المعين او متعلق بالعين على نحو شركه الماليه yeah. المبنى الاول مختاره صاحب العروه وصرح به فيه. مثلاً قال: إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين. يقول بأن الخمس يقبض العين على نحو الكلي في المعين. ما معنى هذا الكلام؟ أرمر هذا؟ يعني أنه الإمام مو شريك في الكتاب. الإمام شريكك في الخمس. إنما الخمس ما هو موضوعه؟ كما إذا قلت بعتك صاعاً من هذه الصبرة. بعتك صاعاً من هذه الصبرة. مو معنى أنه خلاص أرتدي شريكها الصبر هذه. ولا كفاع مشاع فيه. لا. بعتك صاعاً من هذه الصبرة يعني أن تملك على زمة مقدار صاع. إنما إذا أريد أطبق هذا الصاع خارجا يكون أطبق من هذه الصبراء فنسبة الصبرة إلى الصاع نسبة المطبق والمحقق إليه مو نسبة المتعلق للملكيات طابق المشتري ما ملك صاعا من هذه الصبرة لا المشتري ملك صاعا كليا على ذمتك لكن المحقق لهذا الصاع الكلي هو هذه الصدرة فالصدر دور, دور محقق لا دور مملوك <تصفيق> أيضا هنا الإمام واستاذ الفقراء ملكوا على ذمة هذا الشخص خمسا كليا لكن المحقق لهذا الخمس الكلي هو هذه العين لا أنهم ملكوا خمسا من هذه العين مشاعران طبع بناء على هذا المبنى أن الخمس ثابت على نحو كلي في المعين شنو المانع؟ أتصرف أربعة أخماس أخرى. ليش؟ لأن ذلك ما ملك من هذه العين حتى ما يجوز التطرف لو أن الإمام ملك من هذه العين لم يجوز لي يتصرف بهذه العين لماذا؟ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذن. ولكن الإمام ما ملك من هذه العين ملك حقا علي العين تطبق قال انا اطبق باربع اربع دغمات وخلي مقدارهم كمطبق مما ملكه عليه قال ماصل على هذا المبنى يتم كلام صاحبه الا ان المبنى ضعيف ساء المبنى الثاني ان نقول بان الثمن ثابت في العين على نحو الشركه في المال كما في الذكاء قالوا بهذا شنو معنى الشركه الماليه الشركه المالية غير الشركه العين هذا الكتاب كم يسوى مئة انا تاره شريك وياك في نفس الكتاب يعني الي خمس مشاعر في الكتاب تاره انا شريك وياك في المئة على نحو الخمس المشاء في المين الجميع شركة انما ذات شركة في العين هذا شركة شنو مم. صاحب هذا المبنى يقول بما أن الخمس يتبط في الأعيان على نحو الشركة في المالية للشركة في العين ولا ما صار وصل العين في العين فهو شركة في مالية في العين فلا مانع من أن بالعين في العين إلا بمقدار خومس أي مانع من ذلك من أن أتصرف في بعض العين لأنك لست شريكاً معي في العين وإنما شريكاً معي في مالية العين فالراضي؟ على هذا المبنى احتمال صاحب العروة أكثر تقول لا ويندفع أولاً إنه لا موقع لقياس الخمس على الزكاة شركه في المالية في باب الزكاة موجودة شركه في الماليني في باب الخمس لأن تختلف بس يأتي المثال الآتي الفرق بين هذه التي الزكاة وهذه التي الخمس لا وجه له أيجوا المبنى ضعيف نبغى نقول نفس النقاش المبنى ضعيف المبنى السادس معنا ضعيف مبنى ضعيف لأن المبنى ضعيفون لأن الخلاف ظاهر الثاني <تصفيق> الشركه الماليه مانع من التصرف ايضا كما ان شركه العين مانعه من التصرف بيان ذلك كل عين لها خصائص خلابه خصوصيه شخصية خصوصيه نوعيه خصوصيه الماليه هذا الكتاب إلا خصوصياته، ثلاثة خصوصية شخصية في أن هذا الكتاب مثلا في هذه المركبة لفلان ابن فلان خصوصيات شخصية هذا الكتاب لها خصوصية نوعية في كون مستند العرواق مصبوب اللون الأسود طبعة مثلا وين هذا؟ طبعتكم مثلا فهذه خصوصيات تنطبق على غير هي أيضا المين خصوصية قيمة في أن هذا الكتاب يسوى مئة هذا الكتاب هذا لاحظوا التعبير سيستخيل هذا الكتاب مو مستند يسوى مئة هذا الكتاب يسوى مئة عندما نقول هذا الكتاب يسوى مئة صارت المالية من أوفاتي هذا الكتاب هذا الجزئي الخارجي إلى أوفات ثلاثة وصف شخصي وصف نوعي وصف قيمي فالقيمة وصف لهذا الكتاب خصوصية لهذا الكتاب بناء على هذا أصحاب اللي يقولوا بمبنى الشركة في المالية لقلوبات الزكاة بأن الفقير شريك مع صاحب المال في المالية مو مقصودهم شريك في المالية الكلية شريك في المالية بما هي وصف لهذا الجزئي مو مو شريك معه في المالية الكلية اللي تنطبق على غيره من الأديان. شريك معه في المالية التي هي وصف لهذا الجزئي. إذا شريك معه في المالية التي هي وصف لهذا الجزئي، فكل جزء جزء من هذا الكتاب الى مالية خاصة. يعني كل جزء انت شريك جاي في ماليته. كما أن صاحب الشركة في العين يقول كل جزء انت شريك جاي في نفس الجزء. هذا يقول أيضا كل جزء انت شريك معي في ماليته فإذا أنت لا تشترك معي في ماليه كلّية في مئة كلّية أنت تشترك معي في مئة ثمان سارية لأجزاء هذا الكتاب لانه وصف لهذا الكتاب فلا فرق حين يجيز النتيجة بين الشتف العين والشتف في بعض الكتاب فضلا عن الثمان يقول نظير شركة الزوجه مع الورثه في مالية البناء وإن لم ترث من نفس الأعيان الزوجة ما ترث من نفس العقاة ولا ترث نفس البناء وإنما ترث مالية البناء هو ترث مالية البناء المالية الكبليية يعني الورطة يتصرف، بكل اموال كلها بعدين يعطوها، توضع شريكة معهم في المالية بما هي أصف لهذا البناء الموجود ليست شريكة مع شو البناء الموجود كمسوا مائة هي ليست في مائة ألف اللي شريكة في مائة ألف التي يوصف لهذا البناء الموجود على نحو لا تنفق عنه فتكون شريكة معهم في مالية كل جزء جزء من هذا البناء ومالية الجزء لا تنفق عنه. ومن ثم لم يكن للوارث الاستطرف قبل, قبل اداء حق الزوجة بسريان المالية في تمام الاجزاء وبالجملة فالشركة في المالية لا تستوجب جواز الاستطرف بل هي ايضا مانعة كما في ارسل للزوجة شاشلون جباب الزكاة تلتزموا بالجواز انها تلتزموا انتم تقولون بباب باب الزكاة بان الزكاة فادت على نحو الشركة في المالية لكن مع ذلك جود التصارع. لعلي زكاة يعذل العشر يتصرف معاك. كيف هناك التزمن بجواز التصارع مع المشتري المالك ثملع من جواز التصارع. فهنا لا تلتزمون. يقول وردت نصوص. شنو النصوص؟ وردت نصوص أنه يجوز له العازل. يعني المالك نفسه. يجوز لا يعزل مقدار الزكاة في الطرف وردت عندنا نصوص في باب الزكاة أنه يجوز له عزل. أذار في باب الزكاة أنه يجوز له عزل مقدار الزكاة. وبهذه الأدل فدل بالدلالة المقابلة على أن يجوز لك المارد تعزل مقدار الزكاة. والدلالة تدل على يجوز لك تصرف في, جزء جزء في الباقي بعشرة بعد ما لا عزل بس لكنه تصرف المفقود شيء غيره. كما هي تدل بالدلالة المطابقية على أنه يجوز لك أن تعزل زكار يعني ملك الفقراء تعزلها تفرز ملكك عن ملكك جواز العزل وفرض ملكك عن ملك الفقراء دال بالملازمة العرفية يعني يجوز لك التصرف الباقي بعد. بعد أن تعزل وصير باقي ملك الفقراء هذا ملكك يجوز لك